بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات الغرباء الإسلامية بالتعامل مع شبكة جموخ الإسلام تقدم لكم الشريط الخامس من رسالة إعلام أهل الرسوخ في الفقه والحديث بمقدار منسوخ من الحديث ومع باب استقبال القبلة أو استذبارها ببول أو غائط إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضل فلا هذي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد المسألة الثانية التي تطرق إليها الإمام بن الجوزي في كتابه هي مسألة استقبال القبلة واستذبارها ببول أو غائط يعني هل يجوز أن الإنسان يستقبل القبلة وهو يقضي حاجته وهل يجوز للإنسان أن يستدبضها وهو يقضي حاجته هذه مسألة قال رحمه الله روى أبو أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها هذا الحديث رواه البخاري ومسلم ولفظه بتمامه أن أبو أيوب قال عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا, أحد إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره ولكن شرقوا وغربوا ولكن شرقوا وغضبوا قال أبو أيوب راوي الحديث قال فلما قدمنا الشام هذا الحديث رواه النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قدمنا الشام وجدنا مراحيظ بنيت قبل القبلة فننحارف ونستغفر الله فننحارف ونستغفر الله قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث واضح الدلالة على عدم جواز أن الإنسان يستقبل القبلة أو يستدبيرها بمعنى يعطيها ظهره وهو يقضي حاجته لكن شرق أو غرب هذا شرق أو غرب في حالة إذا ما كان في المشرق والمغرب خلاف القبلة لكن من كانت قبلاته المشرق متلا كانت في الجزائر فمن يقول شرق وغرب لان اصلا قبلة في المشرق فنقول اتجي نحو الشمال او اتجي نحو الجنوب قولнутьه شرق وغربه قال ن pertarصمه في المدينة وهذا الحديث مطابق لمن كان في مثل في حدود المدينة اتجاه المدينة شرق او غرب لكن من كان في الجزائر فلا يقال له شرق لأن مشرقه هي القبلة فنقول له كما عنو نقول له غرب لان في التغريب هو استدبار القبلة فنقول له يا إما أن تتجه إلى الشمال وإما أن تتجه إلى الجنوب هذا في حديث أبي أيوب الأنصاري قلناه هو حديث المتفق عليه في هذا الباب أي باب النهي عن استقبال القبلة واستدبارها جاءت حديث أخرى كحديث سلمان الفارسي في صحيح مسلم أنه قيل له أن النبي صلى الله عليه وسلم علمكم كل شيء حتى الخراءة وهذا في صحيح مسلم قال أجل سلمان الفارسي قال أجل لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أي نهانا نستقبل القبلة بغائط أو بول وهذا قلت في حديث الحديث الرواه مسلم كما جاء في حديث آخر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وع Husi Abdullah dost رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم في لفظ أبي داود إنما انا بمنزلة الوالد أعلمكم إنما أنا بمن بمنزلة الوالد أعلمكم فإذا أتى أحدكم الغائطة فلا يستقبل, فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها إذن هذه الأحاديث تدل كلها وما كان في معناها عدم مجواز أن الإنسان يستقبل القبلة أثناء قضاء حاجة أو يستدبرها أو يستدبرها ثم قال المصنف رحمه الله وروا جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا ثم رأيته عليه الصلاة والسلام قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة هذا الحديث رواه أبو داود في سننه والترمذي في جامعه وهو حديث حسن تقال الإمام الترمذي حديث جابر هذا حديث حسن غريب وفعلا هو حديث حسن وقد وهم الإمام ابن حزم رحمه الله حيث ضعف الحديث ابن حزم ضعف الحديث لماذا ضعفه؟, ضعفه. قال فيه أبان ابن صالح قال في أبان ابن صالح وهو مجهول فهو مجهول عند ابن حزم لكن عند أئمة الفن فليس بمجهول بل هو ثقة واثقه أئمة الفني وأشار إلى ذلك كذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني وفي كتابه التقريب التهذيب إذن هو حديث حسن لماذا هو حسن؟ من أجل أحد الضوات اسمه محمد بن إسحق اختلف فيه فهذا الحديث حسن من أجله هذا الحديث يدل دلالة على أن نبي صلى الله عليه وسلم فعلا نهى أن نستقبل القبلة أو نستقبلها ببول أو غائل بفروجنا ببول أو غائل ثم قال جابر ثم رأيته يبول مستقبل القبلة فهم بعض العلماء على أن هذا نسخل فهم بعض العلماء على أن هذا نسخل لا قال وقضى لفция جماعة نسخل الأول بالثاني أي أن هذا الثاني نسخل الأول ومن من قال بهذا النسخ عروه بن الزبير عروة بن الزبير وربيعة بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن هو من شيوخ امام مالك يعرف بربيعة الراي بربيعة الراي فربيعة بن عبد الرحمن شيخ امام مالك وعروه بن الزبير كان يرى على أن حديث جابر النسخ حديث ابي ايوب ان حديث جابر احاديث اخرى تدل على مشروعية الاستقبال او استدبار القبلة ببول نغائت من ذلك عن مروان, عن مروان الأصفر قال رأيت ابن عمر أنخ راحلته مستقبل القبلة أنخ بمعنى أقعد راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها أي متوجهن متوجها القبلة فقلت مروان الأصفر فقلت يا أبو عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ أليس قد نهينا أن نستقبل القبلة ببول أو غائر أليس قد نهينا عن هذا قال بلى, بلى إنما نهي عن ذلك في الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة التي شيء يسترك فلا بأس هذا حديث رواه أبو داود في سننه إذن هذا الأثر يدل على أن ابن عمر كان يرى أنه يجوز وأن الإنسان يستقبل القبلة ببول أو غائر بشرط أن يكون ثمة شيء يسترق جدار أو مثل الراحلة حديث آخر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لقد ارتقيت أي سعدت لقد ارتقيت على ظهر البيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بين على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته إذا استقبل بيت المقدس يعني هو مستدبر القبلة يعني القبلة في ظهره لأنه في المدينة متوجه إلى الشام القبلة خلفه مكة كان في الجنوب هذا الحديث رواه البخاري ومسلم هذا الحديث رواه البخاري ومسلم إذن على تعارض هذه الأدلة التي بين أيدينا اختلف العلماء في هذه المسألة هل يجوز الإنسان يستقبل القبلة او يستدبيرها أثناء قضاء حاجته فهنا اختلف العلماء قال رحمه الله وقد ظن جماعة نسخ الأول بالثاني وقد رأينا من هو الذي قال هذا الكلام هو علو بن الزبير وربيعة بن عبد الرحمن ربيعة الرئي فلما قالوا نسخ الثاني نسخ الأول بالثاني يعني جواز استقبلي راجع الأمر إلى جواز أنه رسول صلى الله عليه كان يستقبل القبلة ببول وغائط وقال وليس كذلك قال المصلم وليس كذلك أي ليس الأمر بناسف ومنسوف وليس كذلك بل الأول محمول على من كان في الصحراء أي أحديث أبي أيوب العنصاري بمعنى لا يجوز أن الإنسان يستقبل القبلة ببول وغاية إذا كان في الصحراء والثاني على ما كان في البنيان إذا كان بين البنيان فيجوز الإنسان يستقبل القبلة ببول وغاية هذا رأي من أرائي التي سوف نرى هذا رأي إمام مالك ورأي الشافعي ورأي الشعبي وعباس بن عبد المطلب ورواية عن احمد وإسحق بظاهوية وغيرهم من العلماء ومن المعاصرين الإمام الصنعاني من المعاصرين الإمام الصنعاني وهو مذهب أيضا الإمام البخاري هو أيضا مذهب إمام البخاري إذن ها أولد لنا ابن الجوزي قوليني في المسألة القول من قال في النسخ المنسوخ ومن قابل النسخ المنسوخ بمعنى يجوز ترجع مسألة الإباحة يجوز استقبال القبلة ببول والغائط والقول الثاني قال بل هو الحديث النهي في الصحراء وأحاديث الإباحة في البنياء وهذا قلت لكم هذا مذهب مالك والشافعي بل هو مذهب العباس من عبد المطلب وقيل هو مذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وغيره في المسألة أقوال في المسألة أقوال أشهرها أربعة أقوال أشهرها أربعة أقوال لأنها هي في ثلاث مئة أقوال ثلاث مئة مداهب لكن أشهر أقوالي أربعة أشهر الأقوال هي أربعة قول لا يجوز مطلقا لا يجوز للإنسان أن يستقبل قبلة أو يستدبرها أثناء قضى حاجته سوى في الصحراء أو في البنية لا يجوز مطلقا وذا كما رأيت هو مذهب أبو أيوب الأنصاري لما قال لما قديمنا الشام وجدنا المراحيل قد قبلت قبلة القبلة فكنا ننحرف ونستغفر الله فكان يراها سوى في المراحيل في البنيان أو في الصحراء فكان لا يرى مطلق هذا ابو ايوب الانصاري وايضا مذهب ابو حنيفه عدم الجواز مطلقا هو مذهب ابو حنيفه وهو روايه عن احمد ستتصفط تلاحظ معي ان امام احمد عنده ست اقوال في المساله فهذا روايه عن احمد بن حنبل لا يجوز كذلك مطلقا لا يجوز كذلك مطلقا وهو مذهب ابن حزم وهو مذهب ابن حزم وما رجحه من المعاصرين للألباني هذا هو الذي ترجع عند الألباني أنه لا يجوز مطلقا لماذا قالوا لا يجوز مطلقا قالوا أحاديث او حديث النهي أقوى وأرجح حديث أبو أيوب الأنصاري وحديث سلمان الفارسي وحديث أبي هو التي تدل على عدم جواز تقبال القبلة ببون الغاية هي أرجح وأقوى وهي من قوله صلى الله عليه وسلم قال نهى نهى بالقول أما حديث جابر حديث ابن عمر هذا فعل وعندهم ان القول إذا تعارض مع الفعل ولا نستطيع الجمع فيرجح القول على الفعل هكذا ذهبوا فذهبوا الى الترجيح رجحوا احاديث الاقوال على احاديث الافعال وتركوا العمل باحاديث الافعال فقالوا حديث الفعل قالوا حديث الفعل لماذا هي مرجحه لماذا نترك العمل بها لان تحتمل تحتمل أنها خاصة برسولية الصلاة أن رسول صلى الله عليه وسلم هو الوحده الذي يجوز له أن يستقبله ويستدبر القبلة ببوله والغاية ويحتمل أن رسول صلى الله عليه وسلم فعلها لمرض أو لحاجة تحتمل أفعال تحتمل أما الأقوال فهي قطعية إذا كانت واضحة الدلالة فهي قطعية الدلالة أما الأفعال فهي ظنية الدلالة فهكذا ذهب القوم إلى عدم الجواز مطلقا استقبال القبلة ببورنا وغائد وقلنا هذا مذهب أبو حنيفة وهو رواية عن الأحمد وهو قول أبو أيوب الأنصاري الصحابي وهو مذهب ابن حزم وهو مذهب الشوكاني والألباني من المعاصرين قول الثاني يجوز مطلقا يجوز استقبال القبلة ببول أو غائد سوى في الصحراء أو في البنيان ورأينا هو مذهب عروب الزبيع ومذهب ربيعة الرأي وهو مذهب عائشة وهو مذهب عائشة رضي الله عنها فيه قول ثالث وهو فيه تفصيل أنه يجوز في البنيان ولا يجوز في الصحراء يجوز في البنيان ولا يجوز في الصحراء قالوا احاديث ابي ايوب الانصاري دلالتها في الصحراء أما حديث ابن عمر لما قلت ارتقيت فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم على البنيتين يقضي حاجته مستقبل القبلة فقال هذا في البنيان وكذلك فعل ابن عمر وكذلك حديث جابر قال ما رايته قال هذه ما تحمل على من كان في البنيان والنووي قال وغير النووي قال أن الأدلة إذا أمكن الجمع بينها فيصار إلى الجمع فعلا الأصل في الدليل أن نعمل به ولا أن نتركه الأصل في الدليل أن نعمل به إذا ورد لنا الرصل من القرآن أو من السنة الأصل فيه ماذا؟ العمل ولهذا فيه قاعد الأصل في النصوص الاعمال للإهمال الاعمال للإهمال ولهذا علماء الأصولي يقولون إذا تعارضت النصوص في الظاهر لأن تعارض النصوص يخوينه هو فيما في يظهر لنا الأصل أن النصوص لا تتعارض إذا صحت الأصل أن النصوص إذا صحت لا تتعارض التعارض هو فيما في يظهر لنا التعارض هو فيما يظهر لنا فقالوا إذا تعارضت النصوص فيما يظهر لنا إذا صحت أول شيء أول خطوة يفعلها الفقيه هو أن يجمع بين النصوص أن يعمل بالنصوص جميعا ثم بعد ذلك يذهب إلى الترجيح ثم بعد ذلك يذهب إلى الترجيح فهنا المذهب هذا مذهب مالك هو مذهب الشافعي ذهبوا جميعا إلى الجمع بين النصوص فقالوا أذلة النهي هي فيما كان في الصحراء وادله الاباحه هو ما كان في البنيان فان كن قد اعملنا بكل النصوص كن قد اعملنا بكل النص اما المذاهب الاخرى فقد اهملت نصوصا واعملت بنصوص اهملت نصوصا واعملت بنصوص والاصل هو الجمع والاصل هو الجمع وقال الإمام الحافظ من حجه السقلاني ولعل هذا أقرب الاقوال هذا هو اقرب الاقوال واعدلها لماذا هو اعدل الأقوال؟ لانه اعمل كل النصوص الموجوده في الباب فعلا لماذا النهي يكون في الصحراء هو باب, تعظيم هو باب تعظيم القبلة ولماذا يجوز في البنيان؟ لأن الأصل في البنيان تمت أماكن خاصة لقضاء الحاجة الإنسان لا يقضي حاجته في البنيان هكذا هملاً فسوف يقضي حاجته إذا كان في البنيان في مكان خاص لقضاء الحاجة وإذا قضى حاجة في مكان خاص ليس لا يستقبال القبلة أطلا لا يجوز الإنسان أن يست... يريد استقبال القبلة في هذه الأماكن الخاصة ل... لصلاته لا يجوز إنسان يصلي في مثل هذه الأماكن الخاصة في قضاء الحاجة ولهذا فعلا الأمر معقول المعنى في من ذهب إلى هذا القول في قول آخر وهو قول الرابع أنه يجوز استدبار القبلة ولا يجوز استقبالها أي يجوز أنك تعطي قبلة بظهرك لكن لا يجوز استقبلها سواء كان في الصحراء أو في البنية وهذا رواية عن بي حنيفة ورواية عن أحمد وهذا ما ترجع إبي العسيمين من, المر... من المعاصرين أنه يجوز إنسان يستقبل القبلة أن, أن يجوز إنسان يستدبر القبلة ولا يجوز له أن يستقبلها أه... لماذا؟ لأنه قال وأراد أن يجمع بين حديثين حديث أبي أيوب الأنصاري الذي فيه النهي عن استقبال القبلة واسدبارها تماع المعين حديث أبو أيوب الأنصاري لو أنتحط أمامك فيه نهي عن استقبال القبلة واسدبارها جميعا وحديث ابن عمر التي رويته عليكم وهو في البخار المسلم أنه وراء النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلة بيت المقدس يعني مستدبرة القبلة فقال لك حديث أبو أيوب فيه رفضين فيه حكمين عدم جواز الاستقبال وعدم جواد الاستثبار جاءنا حديث ابن عمر فأجاج لنا الاستثبار وبقي الاستقبال على الأصلي وهنا أعمل حديثين لكن هذا يعكر عليهم ماذا؟ حديث جابر لما رآه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة صحيح عليهم أن إلا إذا كان ضعف الحديث على رأي ابن حزم وقلنا ابن حزم إن ضعف الحديث وتضعيفه للحديث بعيد تضعيفه للحديث بعيد بالحديث حديث حسن وقلنا لماذا ابن حزم ضعف الحديث لوهم أنه قال أن أبن صالح مجهول وليس كذلك الحال وليس كذلك الحال إذن هذه أقوال الأربعة ورأينا الراجحة في المسألة أنه يجوز استقبال القبلة ببول أو غائط في البنيان ولا يجوز في الصحراء خاصة إذا كانت في أماكن خاصة لقضاء الحاجة حتى مثال في الصحراء كما فعل ابن عمر حتى في الصحاري لو خصص مكان وجعل فيه سطار لجاز أما في أي مكان فهنا لا بد من احترام طرقات الناس واحترام هذا الاستقبال القبلة واستدبارها هذه هي الأقوال الربعة وهذا هي المسألة الثانية والله تعالى أعلى وعلى ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته